سلام مهيمناً هي أمتي ترنسنا تحكي سلاماً مفعماً وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بناناً والجنان وقدنا إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هادي لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام تلونا كأس المنيتها هنا يمضي بنا نحو الهنى ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا دم تلقها هنا نور السلام مهيبنا هي أمتي ترنسنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا اسلامنا یسلوبنا نحو الجنان و قدنا ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود